الدرس الثاني هيا نقرأ واحد استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور, صباح الخير. صباح النور. مساء الخير مساء النور